بَشيرَ وَنَذِرًا فَأَرَضَ أَكْثَرُون فَهُم لا يَسْمَعْرُون وَقالوا قُوبُونَ فيِي أَكَّةٍ مَِّ تَدِعُونَ إلَيْهِ وَفيِي آذَننَا وَقُرُون وَمِنْ بَيِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَمَل إِ نَاعَامِلون قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَغَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافرون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 فَقَالَ لَا وَلِلْأَرْضِ إِتْيَاءٌ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ آتَيْنَا طَائِرِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ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 فأََّا عَدُ فَسْتَكْبرَروا فِي الأْرضِ بِغَيْرِ الْ الحَقِّ وَقالَاوا مَن أَشَدُّ مِ قُوَ أَلَمْ يَرَو أن اللهَّ الذي خَلَقَومهُ أَشَدُّ مِنْهُم قُوَ وَكَانوا بآياتَِا يَجَحَدُون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحيزات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 حتىََّ إِذ مَ جَأُهَا شَِذَا عَلَم سَمْعُهُم وَأَبَن صَارُهُم وَجُلودُم بِمَا كَوا يَعمللُون وَقالوا لِجُلودِهِمْ لِمَا شَهِدّم عَلَْنَ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 أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لا تَسْتَبِ الْ الحسَنَةُ وَلَ السَّءة إِذ فَعابَِّ هي حْسَنُ فَإِذ ال الذي بَينَك وَبََغ عَدوَةُ كَأََّهُ وَليّ حَمِيم وَماَا يُلَقَّ إِلاا الذي نَصَابَر وَماَا يُلَقَّ إَِّذُم حَظظٍّ عظم.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 تُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِي أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ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 يعمل مَا شُِم إِهُ بِماَا تَعملونَ بَصير إِ الذيينَ كَفَرُوا بِالذِكْر لََّ جَ أَهُم وَإِهُ لَ كِتابَابُ ععَزيز لا يَأتي البَعْطِلُ مِن بَ يَديَيْهِ وَلا مِن خلْفِه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 قُلْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَجَعَلَهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ آذَانٌ مَّغْلُقَةٌ وَقُرَبٌ وَعَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَأَلَمْ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 وَمَا تَخْرُدُ مِن ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ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 وَلا إنْ أأَذ قُونَكُ رَرحْمَةَ مِن مِنْ بَعْدِ الضَررَّ أَمَسَّتْهُ لَا يَقولُولًاه ذَالِي وَمَا أَظُُّ السَّاعةَ قَائمَتَوْ وَل إّجعَْةُ إى عببي إِ لدَولَحُسْنَاء. وَلَ نُ نَبِّ أن الذيينَ كَفَروبِنَا عَعملِلُ وَلَ نُذقَّم مِنْ عَذَابٍ غَلِي وَإذاَا أَن عَمْنَا علىإِسَانِ أَعرَضَ وَنَا آابِجانَانِبِ وَإِذاَا مَ السَّهُ الشَّرْ فَذُودُ عَ